الدرس الأول التعارف السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أنا كمال إبراهيم من أنت؟ أنا سمير محمد ومن هي؟ هي ليلى أحمد كيف الحال يا ليلى؟ بخير الحمد لله أنا من مصر وليلى من لبنان من أين أنت يا كمال؟ أنا من السودان أنا لبنانية وسمير مصري وأنت يا كمال سوداني أنا مهندس وليلى مدرسة وأنت يا كمال ماذا تعمل أنا طبيب في الجامعة فرصة طيبة مع السلامة الكلمات الجديدة السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال بخير الحمد لله مصر لبنان السودان مصري من أين لبناني سوداني طبيب مهندس مدرسة فرصة طيبة مع السلامة الجامعة من في